يا أيهََّينَ آمَنوا لا تحَِّم طَباتِ مَا أَحَلَّ اللهَّهُ لَكم وَلاَا تَعتَدوا إ اللهَّه لا يحبُ المعْتَدين وَكُلوا مِماا رزَقَكُم اللهَّهُ حَلَلَ طَيب وَاتَّقُ اللهه الذي أَنتُم بِهِ مُؤمنِنون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 والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالعيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلن الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين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 ما جعَ اللهَّهُ مِنْ بَحييرَةِ وَلا سائبَةِ وَلَا وصلَةِ وَلا حامِ وَك الذيين كَفرَوا وَ الذيين كَفرَوا يَفْتَرونَ على اللهِ الكَذبَ وَكأكثرَهُ لا يَخِنون وَإذا قلَ لَهمم تَعالَ إِ مَا أَزَل الله وَإِلَ الرَسُولِ قالوا أَسبْبُنَ مَا وَجددنَا عَْهِ أَبَنا أَلَ كَ أَبَ أُهُم لا يعلممونَ شيءَيْئ وَلاَا يَحتَدُون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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله اننا اذا لمن فانذر على انهم استحقوا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اتدينا وما اتدينا ان اذا لمن الظالمين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 وَتُبرُ الْ الأكمهَه والأَبصَ بإذني وَإذْ تُخرِدُ الموْتَ بإذني وَإذكَفَفتتُ بنِي إسرلَعَكَ إِذجدهم بالبناتِ فقال الذيين كَفرَوا فقال الذيين كَفروا مِنهُ إن هذا إلا صحرُم مُبين.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 اذ قَالَ الله يا عيسى بن مريم ا انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين ا انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق انكم تقولته فقد علمت